لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب أ م ر ه ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وما ذ ر أ لكم في ا ل أ ر ض مختلفا أ ل و ا ن ه إ ن في ذلك ل ا ي ة لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر ل ت أ ك ل و ا منه لحما طريا وتستخرجوا منه ح ل ي ة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض في موسوعه ا ي تميد أن بكم أ النابلسي ر و س ب لعلكم ت ت ه د و و ع ل م ا ت و ا ن ج م ه ه ت د و ن أ ف م للعلوم ق الاسلاميه ي ق أ ف ل ت ذ ك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 و إ ذ ا قيل لهم ماذا أ ن ز ل ربكم قالوا أ ث ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن ليحملوا أ و ز ا ر ه م كامله يوم القيامة, يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم أ ل ا ساء ما يزرون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 قال الذين اوتوا العلم إ ن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة ظالمين انفسهم ف أ ل ق و ا السلم ما كنا نعمل من سوء بل إ ن الله عليم بما كنتم تعملون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 ا ل ذ ي ن ت ت و ف ا ه م ا ل م ل ا ئ ك ة طيبين ي ق و ل و ن ي ق و ل و ن س ل ا م ع ل ي ك م د خ ل ا ل ج ن ة ب م ا كنتم ت م ع ل و ن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 ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا, وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين إ ن م ا قولنا لشيء إ ذ ا أ ر د ن ا ه أ ن نقول له أ ن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أ ر س ل ن ا من قبلك إ ل ا رجالا نوحي اليهم ف ا س أ ل و ا اهل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر بالبينات والزبر و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس, ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون افامن الذين مكروا السيئات أ ن يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب, أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم م ف او هم بمعجزين أ ي أ خ ذ ه م على تخوف ف إ ن ربكم لرءوف رحيم اولم أو يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله ه و م د ا خ ر و ن و ل ل ه يسجد م ا في ا ل س م وما م ا ا الأرض و ت في ن د ا ب ة و ا ل م ل ا ئ ك ة و م ل ا يستكبرون ل ا ي س ل و ن م ا ي م ر و ن وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو إ ل ه واحد فاياي ف ترهبون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا, وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا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 الله لتسألن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن و ت اسماء ر الله ا ل ح س به أ ي م س ك ه هون على أ م يدسه في ا ل ت ر ا ب أ ل ا س ا ء ما يحكمون ل ل ل ذ ي ن ا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة م ى ا ل س و ء ولله الاول م ث ل ى ولله ل ا م ث ل الأعلى و ه و ا ل ع ز ز ي الحكيم يآخذ ا ولو ل ل ه ا ل ن ا س ب ظ ل م م ما ه ترك ع ل ي ه ا م ن د الاسلاميه ب ة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 والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا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 وجعل لكم من أ ز و ا ج ك م بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون, افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا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 لا يقدر على شيء وهو كال على مولاه أ ي ن م ا يوجه ه لا ي أ ت ي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه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 إ ن في ذلك لايات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود ا ل أ ن ع ا م بيوتا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 وجعل لكم سرابيل تقيكم الحروب وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم, نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها و أ ك ث ر ه م الكافرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها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 قالوا ربنا هؤلاء ش ر ك ا ؤ ن ا الذين كنا ندعو من دونك ف أ ل ق و ا إ ل ي ه م القول إ ن ك م لكاذبون و أ ل ق و ا الى الله يومئذ السلام و ظ ل عنهم ما كانوا يفترون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 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين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 ولتسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها, قدم بعد ثبوتها وتذوق السور ب موسوعه ا صددتم ت ا ل ن ا ع ل س ب ي للعلوم ا ل ه ا ل ا ا ل ا ل ي ه موسوعه ا ل ن ا هو خ ي ر ل ك كنتم م إن ت ع ل م و ن م ا عندكم عند ينفد وما ا ل ل ه ب ا ق و ل ن ن ج ز ي ا ل ذ ي ن ص ر و ه أ ج ر ه م ب أ ح س ن ن ما ا ك و ا ي ع م ل و ن م ا عندكم ي للعلوم ا عند ا ل ل ه ب ا ق و ل ا م ي ن صبروا ر أ ج ه م بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا شركه الهدى ن ن ح شركه دعويه ل ن ن غير ر ب أ ح س ن كانوا ما ي ع م ل و ن ف إ ذات ق ر أ ا ل ق ر آ ن ف ا س ت ع بالله م ن ا ل ش ي ط ا الرجيم ن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 يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت, وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قريه كانت آ م ن ه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ف ك ذ ب و ه فأخذهم ا ل ع ذ ا ب و ه م ظ ا ل م و ن ف ك ل و ا مما رزقكم ا ل ل حلالا ه ط ي ب ا واشكروا ا نعمة ل ل ه إياه إن كنتم ت ع ب د و ن ن إ م ا حرم ع ل ي ك م ا ل م ي ت ة و ا ل د م ولحم ا م ي ه و موسوعه غفور رحيم ل النابلسي لما تصف للعلوم ا ل و ا س ل ا ل ي ه ا س م ا ل على الله الحسنى ك ذ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 ب ج ه ا ل ة ثم تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا, ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن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 ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن ص ب ر ت موسوعه ل ه ي ا ل ن و ا ص ب ر صبرك وما إ ل ا س ا للعلوم ه ولا تحزن ي ه م ل ا تك في الاسلاميه يمكرون إ ل ن م محسنون